أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروب في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبرس المجرمون ولم يكن لهم من قافِرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبون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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقو يتفكرون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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخُرُجُونَ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 118. أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 119. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجد الله فأولا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 117. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 118. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوكم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا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 ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم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 جَالٍ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُومُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إذ اليا من فعل الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعبدون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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العلي العظيم اللهم صلی على محمد و آل محمد و عجل فرجا